بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله زان أَحْوَى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونسرك للأسرى فذكر إن نفعت الذكرا سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصنى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى